بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين َتْلُ عَلَييكَ مِنَّ بَإِمُ سَوفِي الععَونَ بِالحَبّ لِقَوْمِين يُؤمنِنُ إِ فِي الرونَ عَ فِي الأض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَي ْتَغِْفُ طائِفَةَم مِنْهُ يَسْتَضعِفُ طَائِفَةَم مِنهُم يُذَبِّحُ أَبنَا أَهُم وَيَْتَحين سَأَهُم إِهُ كانَانَ مِنَ المُفسِدينين وَنُريديد أن مُ علىَّ نَاستُضعفُ فِي الأبضِ وَنَجَعَلَهُم أَئَِّ ইতন উল্বরিস অনুমি নহুম ফিলহ মন জুদুমিহুমুয়ৌহ ইল উম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 قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك লু আসন ঔনতিদ অলদ আসন ঔনতদুঁ অ হুম লু ওসব হফ উম মিম সফর গো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 ফ যদি হজুলে নিথিল হিন مِنْ ও হিনা দুই ফস্তহু লি মি শিয়াচি আীনা দুই ফু মূস ফ কবী কদ মি না মনি প মোবিল কবন বহী ফিল কবুফ ইদিষ্ট বিশি শ্রী কু মূস ইন্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 ইন জব তু দু তুণ মিনল মুসলিহ অসলয় মূস কলয় মূস ইন্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 ল মতি পোমন কোলা সী দি নিসী ওলদম অমদন ওজদ উম মত মিঃনবজদি دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ফস কাল হুম তুম্ল ইউলি ফকাল রিলেমিন ফজম শিয়াল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 ফলমূসল অজলসরবিহিহ অনসমিং জিপুরি নং কো ললি অহ্লিং কুসু কো ললি অহ্লিং কুসূ অনস ন্লী আচি কুহ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 ইহ রাস وَلَمْ তুকেল <يعقب> يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اصلك يدك في جيبك تخرج بيضا امين غير غير سوء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 وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أن ق سَنَشُدُّ عَضدَكَ بأَخكَ وَنَجعَُ لَكمَا سُلطَانَ فَلَا يَصْلونَ إلَيكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَن التَّبَعَكُمَ الْ الغَالِبُ فَلَمَّ سَابِ آيَاتِنَا بَيِّنَات قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من আলমু ومن تكون له عاقبة الدار আুদ لا يفلح الظالمون উনুয়ু হলম উমি তুল ইলিদিহ মানু আলি ফজালি ফজালি সৌহ্লি অলিউ ইসল অ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ বস ইরিন শিব উদমত নম্রিন অল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 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَ النَّذِيرِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا لعلهم ولولا أن مصيبة بما قدمت তু فيقولوا ربنا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ উলফ তু বিখিত وَمَنْ أَضَلُّ ফ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 হুমুল به يؤمنون হু يتلى عليهم قالوا آمنا به মিহী الحق من ربنا ইন্ন كنا من কবলিহি مسلمين أُلَاائِكَ يُؤتَوونَ أَجرَهُمَّ الرتَْينِ بِمَا صبَرُ وَيَدَرَأونَ بالِالْحَسَنَةِ السَّئَةَ وَمَِّا رَزَقناَاهُم ي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 فَمَتَعَُ الحيةِ الدُّنْيياَا وَزمَتُهَا وَماَا عيدَ اللهَّهِ خَيون وَأَبَقَ فَلَا تَعَطِلُون أَفَمَ وَعدَنَاهُ أَعْدًا حَسَنَ فَهُوَ ل قِيهِكَ مَنْ تَعنَّهُ مَتَعَ الحياتةِ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 فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 ْ الأرَأيتُم إن جَعَلَ اللهَّهُ عَلَكُم الليلى صَبمدًا إ يَوْمِ القِيامَةِ مَن إلَهُ غَيُ اللهَّه يَأتكُم بض فَلَا تَتسْمَع قل إن جعل الله عليكم سرمدا إلى يَوْمِ القيامة مَنْ, من تُبْصِرُونَ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 قد কল من قبله من القرون من هو মন منه মি কু جمعا কল ললী নয়ূরি দূনল হায়ুন চলন মিসম উন্ন হই না কলন উ তুল ইম সু কিলো নহমি إِنَّ اللَّهَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويقدر